صواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعون ان الذي يُؤَنِّصُ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا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 الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.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 بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ظن إثنى ولا وَلَا ولا يرتب بعضكم بعض أ يحب أحدكم أي كل لحم أخيه ميتا فكرهتم وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا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 ولم نا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإنتطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا وجهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله هؤلاء كهم الصادقون